ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فَلَقَدْ وَمَا أَدْرَاكَ ما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة، يتيما في ذا مقربه أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك. إن كأصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا